شريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفيين حنا أمصال الشريعة بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفيين فندوكا بك وطنا بالظلال Benmez hep Jumuğalı, ben dokam dike oğlumla, benmez hep Jumuğalı, ben dokam dike oğlumla. Ben bali bil ağıdı, تخوفنا الجيوش البغفرية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهجة فوارسنا الفتية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهجة فوارسنا الفتية وطحت هماتنا شم الجبال ومنحنت لحظه نواصن الأبية ناطحت ما تناشم الجبال ومن حنت لحظهنا واصينا الأبي عاشقين الحرب حنا والقتال من تحتنا نجرع هدنية عاشقين الحرب حنا والقتال من تحتنا نجرع خذتني يا في المعد في المعارك لحن حالي في الوضع محلال لحون المدفعية للمعدل المعد في المعارك لحن حالي في الوضع محلال لحون المدفعية ما هل هالجحبي والأوالي والجنابل في أيادي نسخية. ما نفارق هل جعبه والأوالي والقنابل يا دين السخية، اسألوا عن السري والهلال، وانشدوا عن عزنا كل البرية. اسألوا عن السري والهلال، ونشدو عن عزنا كل البرية. شامخة غاياتنا فوق العلا والله كبار. في حمانا دوات قوية شامخة قايدنا فوق العالين الله كبار في حمانا دوات قوية يا منا يا أذبي تعالي في سبيل الله مرحب المنيا يا منا يا أذبي تعالي في سبيل الله مرحب المنية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرض راحل الماء ولا هدية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرض راحل الماء ولا هدية عندنا بعداد حبة الرمال والأسد من جيشنا يعد السريا عندنا بعداد حبة الرمال والأسد من جيشنا يعد السريا عندنا القادة من خال الرجال أقسموا يش فغليل البندقية عندنا القادات من خير الرجال أقسموا يشفوا غليل البندقية